استمع إلى الكلمات وصنفها في الفراغات التالية كما في المثال قوما درس خوف مدرسة بنت نفس دفتر وردة جبلا مرة بيت قلم